بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدمام تقدم ظاهره العنف للشيخ سلطان العويد انها ظاهره العنف كيف تقبل هؤلاء الشباب مثل هذا الفكر الذي يدعو الى خراب البيوت وان يباشر الانسان خراب بيته بنفسه ان من الاسباب التي لا يجوز ان نتنازع فيها اتباع الهوى يقول الله تبارك وتعالى يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال تعالى اَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ هو وَأَضَلَّهُ هو اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ الهوى ايها الاخوه يعمي ويصم ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا يقول شيخ الاسلام في كلام نفيس لو طبقنا بعض فقراته على عصرنا هذا لوجدناه رحمه الله كانه يتكلم عن عصرنا يقول رحمه الله من امر بالمعروف ونهى عن المنكر لان هؤلاء ينطلقون من ان عملهم جهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر فهم اصحاب نوايا في الجمله يريدون الخير يقول شيخ الاسلام من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي ان يكون عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الامر والرفق مع الامر والحلم بعد الامر فالا لم يكن عالما لم يكن له ان يقف وما ليس له به علم مسائل العلماء يختارون فيها شاب صغير لم يبدا الصلاه الا منذ سنه يحكم في امور يتوقف فيها علماء كبار وهذا ما يقوله شيخ الاسلام قل فالم لم يكن عالما لم يكن له ان يقف ما ليس له به علم وان كان عالما ولم يكن رفيقا حتى لو كان عنده علم لكن ليس عنده رفق يقول رحمه الله كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكان كالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام تقولوا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى ثم إذا أمر أو نهى فلا بد عاده أن يؤذى نعم الذي يدعو إلى الحق ويبين الحق لا بد أن يؤذى فعليه ان يصبر ويحلم قال الله تعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على اذى المشركين في غير موضع وهو امام الامرين بالمعروف انهينا عن المنكر فان الانسان عليه اولا ان يكون امره لله والكلام كله لشيخ الاسلام يقول ان الانسان عليه اولا ان يكون امره لله وقصده لله فيما امره به وهو يحب صلاح المامور او اقامه الحجه عليه فان فعل ذلك لطلب الرئاسه لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حميه لا يقبله الله ثم قال رحمه الله وكذلك اذا فعل ذلك لطلب السمعه والرياء كان عمله حابطا ثم اذا رد عليه ذلك يعني اذا تبنى الانسان فكرا او عملا ورد عليه العلماء قاطبه اجمعت الامه على انكار مثل هذه الاعمال ثم اذا رد عليه ذلك او اذي او نسب اليه انه مخطئ وغرضه فاسد طالبت نفسه الانتصار لنفسه واتاه الشيطان فكان مبدا عمله لله ثم صار له هوا يطلب به ان ينتصر على من آذاه او ما آذا وربما اعتدى على ذلك المؤذي وهكذا يصيب اصحاب المقالات المختلفه اذا كان كل منهم يعتقد ان الحق معه وانه على السنه فان اكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى ان ينتصر جاههم او رياستهم وما نسب اليهم انكم ايها الاخوه لا تتصورون لما ياتي شاب مراهق ويقولون له انت مجاهد الامه هؤلاء جبناء انت مجاهد كيف ينظر الى الناس وكيف ينظر الى نفسه تصوروا ايها الاخوه المراهق احيانا يفعل اشياء يعلم انها تضره ممارسات عنيفه بالسياره افعال قبيحه يفعلها ليلفت نظر الاخرين هذه الاشياء احيانا تكون ضمن التوجه الديني فيحدث عند بعض الشباب احيانا تصرفات هي نتيجه قابليه هذا العقل لمثل هذه الاشياء وكلام شيخ الاسلام كلام طبيب عليه رحمه الله ثم يقول ان ينتصر جاههم او رياساتهم وما نسب اليهم لا يقصدون ان تكون كلمه الله هي العليا وان يكون الدين كله لله اسالكم بالله ما حدث من هذه الاعمال هل نتيجته ان الدين كان لله وهل ارتفعت رايه الاسلام ام انه زاد الهجوم على الاسلام وزاد التشويه للاسلام وضعفت شوكه المسلمين اكثر اي عاقل ينازع في مثل هذا الامر ثم قال رحمه الله بل يغضبون على من خالفهم وان كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه ويرضون على من كان يوافقهم وان كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا الى ان يحمد من لم يحمده الله ورسوله ويذم من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداتهم على اهواء انفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال رحمه الله وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصم فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضي الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله اقول ايها الاخوه ان كثيرا من هؤلاء الشباب من الواضح انهم يتابعون الاخبار يستمعون الى كلام العلماء ويعرفون مواقع كثيرة جدا في الانترنت وغيره مما يدل على انهم يسمعون كلام العلماء فلا قيمه للعلماء عندهم ولا قيمه للنصوص التي يخاطبون بها وهذا خطير يدل على ان هناك اتباعا للهوى ثم قال رحمه الله بل يرضى اذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب اذا حصل ما يغضب له بهوى ويكون مع ذلك وهذا هو الشاهد ويكون مع ذلك معه شبهه دين يقول انا اجاهد في سبيل الله انا اقدم نفسي رخيصه في سبيل الله ثم يقول رحمه الله يكون معه شبهه دين ان الذي يرضى له ويغضب له هو السنه وهو الحق وهو الدين فان قدر ان الذي معه هو الحق المحض ولم يكن قصده ان يكون الدين كله لله يعني حتى لو قدر انه بالفعل هذا منطلقه لكن لا يكون الدين كله لله بسبب تصرفاته وان تكون كلمه الله هي العليا هذا ايضا لن يتحصل قال رحمه الله بل قصده الحميه لنفسه وطائفته او الرياء ليعظم هوا ويثنى عليه او فعل ذلك شجاعه وطبعا او لغرض من الدنيا لم يكن اصلا عمله لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن تامل ايها الاخوه في هذه العبارات وجد انها دراسه لنفسيه مثل هؤلاء الشباب الذين تبنوا مثل هذا الفكر ومن الاسباب ايها الاخوه الغلو وباب الغلو باب واسع والحديث فيه تحدث فيه كثيرون لكن الغلو يكون بالافراط والتفريط فعلى سبيل المثال الغلو عندنا ظاهره هذا الفكر يحمل الغلو وفيه غلو مقابل وظهرت اثاره مع الاسف بسرعه يعني لما قتل الاربعه تكتب صحيفه بالخط العريض إلى جهنم وبئس المصير هذا غلو أو ليس غلو غلو كثير من الناس يتحدثون أن هؤلاء في جهنم وأنهم لا تقبل توبتهم كيف يقال هذا هذا غلو هذا الذي جعلهم هم يقابلون المسلمين بمثل هذه الأشياء الذين استحلوا دماء المسلمين لشبه هذا غلو حتى دماء الكافرين الذين عصم الله دماءهم استحلال دمائهم هذا نوع من الغلو لكن ان يقابل بغلو ولا احد ينكره هذا خطا وهذا سيؤدي الى غلو اعظم لو سكتنا عنه الى جهنم وبئس المصير من كاتب هذه العباره من هو هل هو من اهل العلم او صحفي مقالات كثيره جدا في الصحف وفي الاعلام يحكم بعض المتحدثين على انها او لا من وقود جهنم اعوذ بالله هؤلاء افضل الى ما قدموا لا شك انهم مسلمون ليسوا كفارا ونفر مما فعلوا ونقع فيه ما الذي حملهم على هذا الا التساهل في مثل هذه الاشياء مع الاسف الشديد في كثير من المجالس وكثير من المنتديات وكثير من وسائل الاعلام يتحدث بعض الجهله اقول الجهله اما اهل العلم فلا يصدر منهم هذا يتحدث بعض الجهله بان هؤلاء الشباب كفار ما هذا اعوذ بالله نقابل الخطيه بالخطيه يجب أن نوقف هؤلاء السفهاء أيضاً عن مثل هذا الحديث ويا ليتهم يقتدون حتى ببعض الخطابات الرسمية التي فيها عبارات لا تؤدي إلى مثل هذه الأشياء انظروا إلى العبارات الرسمية التي تصدر من المسؤولين ليس فيها أي إشارة إلى مثل هذه الأشياء الخطيرة الحكم عليهم بالكفر أو النار نسأل الله العافية والسلامة الغلو خطير ولا شك أيها الأخوة أن الغلو هو الذي يقوم تسبب في الايام الاخيره ما حصل لان الفكر هذا الذي يوقعه مباشره على الواقع ويدعو الى تحويله من افكار الى عمل الغلو الشديد يقول شيخ الاسلام رحمه الله الاهواء في الديانات اي في الدين اعظم منها في الشهوات ويقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارما رواه احمد وابن ماجه وهو حديث صحيح يقول شيخ الاسلام اذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للشر والعدوان فقد يذنب الرجل والطائفه ويسكت اخرون عن الامر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم يعني كلا الطائفتين مخطئ الذي قارف الكفر والفسوق والعصيان لا شك انه على خطا والذي سكت عن المنكر فلم ينكره ايضا مخطئ ثم قال رحمه الله وينكر عليهم اخرون انكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم ايضا حتى الفئه التي انكرت انكارا خاطئا اذنبت وهذا هو الذي حصل هؤلاء اصحاب هذا الفكر هم ينطلقون من انكار المنكر يرون ما يحدث للمسلمين في فلسطين والعراق ويرون ان امريكا وراء هذه الاشياء فيندفعون لانكار هذا المنطق لكن كيف حصل ما قاموا به هل هو في انهكايه لامريكا هل يقول هذا عاقل بعد ان حصل ما حصل في بلاد الاسلام يقول رحمه الله فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من اعظم الفتن والشرور قديما وحديثا ثم قال ومن تدبر الفتن الواقعه راى سبب ذلك وراء ان ما وقع بين امراء الامه وعلماءها ومن تبعهم من العامه في الفتن هذا اصلها والغلو ايها الاخوه في الحكم على الاخرين ظاهر عند هذه الفئه فهم متسرعون جدا في اطلاق الاحكام على الاخرين وعلى الاوضاع هذه سمه ظاهره لاصحاب هذا الفكر بل ان هذا ظاهر حتى في اعجابهم برموزهم في يوم وليله يصير احدهم الشيخ المجاهد العلامه البطل لماذا لانه يؤصل للفكر ويسفه اراء الاخرين متى عرف بالعلم لا يدرون المهم ان كلامه حتى بعضهم لا يعرف من هو الكاتب اسمه ابو فلان ومع ذلك ياخذون منه وياتمرون بامر وينتهون عن الامور التي ينهى عنها هذا كله غلو والغلو مذموم على كل حال في الحب والبغض في التكفير في الارجاء في كل امر وهذا ظاهر لمن رزقه الله الفقه في الدين ومن الاسباب ايها الاخوه التي اوقعت هؤلاء نسال الله عز وجل ان يشرح صدورهم وان يهديهم للحق من الاسباب الذي جعلهم يركبون هذا المركب عدم النظر في العواقب ان الذي لا ينظر في العواقب هذا لا يقال انه قد شم رائحه العلم فضلا عن ان ينسب الى العلم الشرعي علم الكتاب والسنه والنظر الى العواقب متوجب بشكل كبير في زمن الفتن واختلاط الامور ويندرج تحت هذا الاصل قواعد مشهوره معلومه مثل سد الذرائع وقاعده دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا اذا كانت المصالح حقيقيه وليست متوهمه فكيف وكثير من المصالح التي يسعى بعضهم الى تحقيقها هي مصالح متوهمه لا تحصل ونثير مره اخرى الذي يحصل الان وحصل في الايام السابقه والاسابيع الماضيه هل حصل به رفعه للاسلام هل حصل فيه انتصار للدين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين وقد ذكر ادله كثيره جدا على قاعده سد الذرائع يقول نهى الله المسلمين في مكه عن الانتصار باليد مع انهم مظلومون يقتلون النبي عليه الصلاه والسلام قتل اصحابه بين يدي ورا ما راى هو في جسده الطاهر عليه الصلاه والسلام اذي وفي الحرم ومع ذلك صبر عليه الصلاه والسلام يقول ابن القيم رحمه الله نهى الله المسلمين في مكه عن الانتصار باليد وامرهم بالعفو والصفح لالا يكون انتصارهم ذريعه الى وقوع ما هو اعظم مفسده من مفسده الاغضاء واحتمال الضيم ومصلحه حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحه على مصلحه الانتصار والمقابله الانسان لما يرى الذل الذي حصل للمسلمين في العراق في فلسطين وفي غيرها من الاماكن لا شك انه يحصل في قلبه ونفسه من القهر والظلم والشعور بالذل ما الله به عليم واكثر المسلمين عندهم هذه المشاعر لكن كيف ينطلق بعد ذلك ثم يقول رحمه الله في مثال اخر عن هذه القضيه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحه يعني في المدينه النبي عليه الصلاه والسلام هو صاحب الامر والنهي وعنده مجاهدون وعنده قدره ومع ذلك ما قتل المنافقين وهم في الدرك الاسفل من النار قطعا ان الذي اخبره بهم هو الله عز وجل لماذا الا يكون ذريعه الى تنفير الناس عنه وقولهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه فان هذا القول يوجب النفور عن الاسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه ومفسده التنفير اكبر من مفسده ترك قتلهم ومصلحه التاليف اعظم من مصلحه القتل هذا ايها الاخوه ظاهر جدا ايضا لمن تامل في الاحداث هؤلاء الذين يقتلون وهم لا ناقه لهم ولا جمل في الاحداث ما هي الاثار على بلادهم وعلى من يعرفونهم وعلى عموم شعوب العالم ما هي النظره الى من يفعل هذا من المسلمين هل هم يعرفون دوافع هؤلاء الشباب وكيف يفكرون هم لا يعرفون الا ان مسلمين يقتلون ابنائهم الذين جاءوا ليعملوا عندهم ويخدموهم ايضا في ديارهم ما هي رده الفعل اين اقامه الحجه على الناس قبل مثل هذه التصرفات هذا اذا قلنا ان هذه التصرفات لها وجه وهي لا وجه لها شرعيا ومن الاسباب ايها الاخوه هو سبب مهم الحده والقطع في الامور وعدم التروي والتاني هذه سمة ظاهره لمن يتبنى مثل هذا المنهج الحده في الموقف في الراي مصادره اراء المخالفين مهما كانت ادلتهم مهما كان قدرهم ولذا فهم يجزمون ويقطعون في كل شيء ولو كان ظنيا ومحتملا يصدرون الاحكام قبل المناقشه وقبل البحث ولذا تجد في عباراتهم مثلا وهذا مقطع ومن اطلع على كلامنا هذا طبعا الكاتب ابو فلان لا نعرف من هو وهذا يوجه قطعا من الشباب لماذا من هذا الذي يتحدث يقول ومن اطلع على كلامنا فقد قامت عليه الحجه ولا عذر له بعد اليوم في عدم مفارقه اهل الزيغ والضلال والقيام بما اوجبه الله تعالى من جهاد المرتدين انظروا الى العبارات وربما وصف المخالف في مساله اشتهر فيها الخلاف بأنه مطموس البصيرة بائع نفسه للشيطان أما أوصاف التخذيل والجبن وغيرهما فما أكثرها في كلامهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة أن أسلوب الشدة والغلظه في الامور العلميه دليل على ضعف الحجه وقله العلم ولذلك فان هذا المنهج لا تكاد تجد احدا من الراسخين في العلم يتقبله لان الفطره ترفضه فضلا عن العقول التي انارها الله بنور الكتاب والسنه قال الله تعالى ا و من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهنا سؤال يجب الجواب عنه هل هؤلاء عندهم علم شرعي قد يقول بعض الناس قرانا كلامهم وسمعناه فوجدناه مليئا بالايات والاحاديث فضلا عن النقول من بعض الكتاب الشرعيين وبعض العلماء الشرعيين الجواب ان مجرد حفظ النصوص او مجرد الاطلاع على النصوص هذا يحسنه اليوم كل احد فمن خلال اجهزه الحاسوب وبضربه واحده على ازرار هذه الاجهزه يخرج لك في ثوان معدوده مئات النصوص الشرعيه في اي مساله تريدها والشكر لمن وضع الفهارس ولمن جعل هذه البرامج فهارس لكل شيء اي مساله شرعيه تريد ادلتها ستظهر لك بضغطه على زر هذا الجهاز لكن من الذي يفقه النصوص ومن الذي ينزلها على الواقع اذا قلنا بان اي انسان يستخرج النصوص ويستدل بها لا فرق بين العالم الشرعي وبين موظف الطباعه الذي يبرمج هذه المواد في اجهزه الحاسوب ان النصوص الشرعيه هي عباده الله اذا لم يصاحبها الفقه وذكاء النفس قد تكون آفه على صاحبها والله عز وجل قال عن القران يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين ليس فقط يحفظ النصوص لا يفقهه في الدين ومن ذلك الفقد بمقاصد الشريعه وقواعدها العامه فكم نرى من يتجاوز المقاصد والقواعد ويتكئ على نص شرعي او على قول لاحد اهل العلم ولكنه انزله غير منزلته وصدق الذي قال اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده ان من القواعد المهمه لمن اراد ان يفهم هذه الظاهره ودوافعها ودوافع أهلها ولمن كان جادا ناصحا صادقا في السعي في علاج هذه الظاهره لابد ان يتخلص كل واحد منا من الهوى ومن التحيز ايا كان نوعه ان الفهم العلمي لاي ظاهره من الظواهر يتطلب خلو الذهن من النتائج والمقررات المسبقه بمعنى ان يكون الانسان حياديا والحياديه في فهم المشكله لا تنافي ابدا الادانه والاستنكار للظاهره فعلى سبيل المثال بغض الكفار وخاصه الذين يصدون عن سبيل الله هذا امر لا جدال فيه وغيابه اثناء تناول المشكله يدل على خلل في الاعتقاد وفي الوقت نفسه فان هذا البغض لا يجوز ابدا ان يتسبب في مجانبه العدل الذي امر الله عز وجل به الله عز وجل اثبت ان هناك بغضا لكن هذا البغض لا يجوز ان يجعل الانسان ان يتعدى الحق ولا يجرمنكم شناان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام هذا اعتداء عظيم ان يمنع اهل الايمان ان يذهبوا الى الحرم ولا يجرمن لَكُمْ شَنَآنُ الْقَوْمِ أَن صَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَعَلَّ مِنْ أَصْعَبِ الْأَشْيَاءِ هُوَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْإِنْسَانُ عَنِ الْخَطَأِ اعدا ان يمضي فيه والله عز وجل امر باللزوم الحق وبقول الحق ولو كان على النفس وهذا مر ولو كان على الوالدين والاقربين اسمع الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وبناء على ذلك فان اي مسلم يجب ان يتجرد من اي حكم سابق قبل العلم الشرعي والواقعي لهذه الظاهره وايضا يجب على اي شاب يجد في نفسه الغيره الايمانيه والموالاه القويه لاهل الايمان والبراءه من الكافرين وهذا كله حق يجب عليه ان يجرذ نفسه لقبول الحق وان يعلم ان ميله الى اختيار راي من الاراء لا يسوغ له ابدا ان يسفها رايا اخر ولا يسوغ ايضا لنفسه ان عنده الرغبه في نصره الدين وبالتالي ما مالت نفسه اليه فانه هو الحق لا يعرف الحق بمثل هذه المشاعر ان من اعظم الاسباب التي ادت بهؤلاء الشباب الى فعل ما فعلوا والى تبني مثل هذا المنهج الذي يصادر كل فهم غير فهومهم هذا السبب ايها الاخوه هو مزلق خطير قد يتدرج فيه الشاب الا وجه الخصوص حتى يدمنه هذا السبب هو النفور من اهل العلم بحجج مجملها ان عليهم ملاحظات والصواب ملحوظات ان عليهم ملحوظات هكذا يقولون كل اهل العلم بلا استثناء العلماء كلهم وتبدا الاطلاقات واسمع الى العبارات خونة عملاء جبناء عبيد للسلاطين لا يستثنون احدا وينطلقون أحيانا نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للحق ينطلقون من عبارات يجعلونها كالفاتحة في الصلاة فعلى سبيل المثال يتمسكون بعبارة لبعض السلف تقول إذا اختلفتم فعليكم بأهل الثغور هذه العبارة قيلت في مناسبة معينة ولها دلالات معينة ليست آية في سورة الفاتحة لكنها عندهم هي الأصل وفرعوا من هذه العبارة أن أي عالم لم يذهب إلى أفغانستان أو إلى ساحة من ساحات الجهاد أنه لا يفهم ولا يقبل قوله ولا يحسن الحديث في أمور الجهاد هل هذا صحيح؟ وإذا قرأنا سير العلماء على مر التاريخ هل سنجدهم كلهم في ساحات الجهاد يقاتلون؟ انظروا إلى سير الأئمة أئمة الإسلام كيف يجاهد إنسان قد بلغ الستين والسبعين والثنين الله عز وجل رفع الحرج عنه انا اعلم ايها الاخوه ان هذه المقاله ربما لا يقولها كثير من من يتبنون هذا الفكر لكنها عبارات سائغه عندهم ويتقبلونها بقبول حسن اذا ايها الاخوه النفور من اهل العلم بحجه ان عليهم ملحوظات وبالتالي صارت هناك سمه اخرى ملازمه وهي الحده الشديده على المخالف مهما كانت منزلته اتخذوا مع الاسف رؤوسا جهالا هم في الغالب في اسنانهم او اكبر منهم بقليل جعلوا 아راءهم هي معيار القبول للحق وهي معيار قبول او رد اي شيء باراء هؤلاء يعرف الصواب من الخطا احكام هؤلاء الرؤوس هي القاعده في تقويم كل احد ولذلك فانك تجد كثيرا من العبارات في كتاباتهم كثره التسفيه التضليل التكفير التسامح في مثل كلمات خطيره الزندقه النفاق الردة بكل سهوله يطلقون مثل هذه الاشياء وهذه السمه يتدرج الواحد في درجاتها فيبدا بعبارات سهله وربما في البدايه يستهدف اشخاصا قد يسيغوا الكلام فيهم ثم يستمر هذا المنهج حتى يصل الى الطعن في رموز الامه التي اجمعت اجماعا على الثناء عليهم وعلى امامتهم هذا والله كله من الشيطان قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يقول احدهم من المنظرين لهذا الفكر وهو سيصف احد اهل العلم بعبارات منها ان هذا الرجل مفتون ومنه انه مرتكس في الفتن يسلك مذاهب المبطلين اثارا للدنيا على الاخره وعبارات اخرى وستعلمون من هو هذا الذي يوصف بهذه الاوصاف يقول احدهم ونحن نتحدث عن المنهج ونذكر بانه لا يلزم ان يقول كل واحد من هؤلاء مثل هذا الكلام لكنهم يدورون في فلك يسمعون فيه مثل هذا الكلام يقول احدهم قال حذيفة رضي الله عنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي وما يبصر حتى قال وعنه رضي الله عنه قال من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن رأى حلالا كان يراه حراما أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته يعني الفتنة ثم يقول هذا الكاتب وكم هي منطبقة هذه الأوصاف على ابن باز وعلى تتصور ايها الاخوه هذه العبارات على اكبر رمز سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي له فضل على هؤلاء كيف عرفوا الحق الا عن طريق امثال هؤلاء العلماء هذا هو العقوق يقول كم هي منطبقه على ابن باز هذه المقوله التي نقلت عن حذيفه رضي الله عنه في احوال الفتن ومعاصريها من المتاخرين الذين على راسهم هذا الاعمى المفتون واسمحوا لي على نقل هذه العبارات اننا نريد ان نصل الى كيف يفكر هؤلاء الذي فتن بعد شيخه محمد بن ابراهيم الذي علمه التوحيد والبراءه من المنافقين والمشركين ومحكمه القوانين الوضعيه فخلفه مرتكسا في الفتن حتى قال عنه ثم بدا له ان يسلك مذاهب المبطلين اثارا للدنيا على الاخره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤثر الدنيا على الاخره والله حتى اعدائه ما يقولون هذا الكلام عنه ولما مات كتب عنه بعض اعدائه فلم يستطيعوا ان يقولوا مثل هذه العباره عنه فتصدر ممن من, من منظرين لمثل هذا الفكر ثم بدا له ان يسلك مذاهب المبطلين اثارا للدنيا على الاخره ولم يكن في حياتهم يعني في حياه العلماء يشنسن بتلك التفصيلات وهو كاذب في زعمه الشيخ عبد العزيز بن باز في زعمه ان هذا هو الحق الاولى بالاتباع فهو لم يجرئ عليه الا بعدهم فبئس الخلف لنعم السلف اعتذر مره اخرى للاخوه الكرام على نقل هذا الاسفاف ولكن مع الاسف الشديد هذه السمه ظاهره ظاهره في هؤلاء الانتقاص للعلماء مهما كانت درجتهم ومنزلتهم لماذا لانهم لم يوافقوهم على ارائهم اذا لم تفتهم بما يشتهون فانت خائن ومرجف وقاعد وجبان الى اخره من العبارات هناك تفاوت نعم بين هؤلاء الشباب في درجه الانتقاص والاتهام بالعماله والضلال للعلماء ول اهل العلم عامه ونحن نستغرب كيف يرضى شاب مسلم متدين ان يجعل امثال هؤلاء المتعالمين المتطاولين على من اجمت الامه على امامتهم كيف يرضى بان يكونوا مرجعيه لله وكيف تبرئ الذمه بفتاوى شخص يملك هذه القدره من السب والشتم والطعن في اولياء الله وبهذه الصلاحه الا يعلم الشاب الذي يتاثر بكتابات هؤلاء ان حذيفه رضي الله عنه الذي نقلوا عنه ما نقلوا لو كان حيا وخالفهم لناله مثل ما نال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وما الذي يمنع ما الذي يمنع ما دام ان الرجوع الى الحق من مصادره ليس هو المطلب عندهم بل راي فلان وفلان ممن يعرفون وعندهم القدره على الحكم اما سائر العلماء فهم لا يفهمون مع الاسف الشديد نجح اولياء الشيطان في الفصل الكامل بين هذه الفئه والعلماء ونحن لا نبرئ ساحه جميع اهل العلم فربما قصر بعض اهل العلم في بذل النصيحه لهم والرفق بهم في مرحله من المراحل ولكن ان يحكم على جميع علماء الاسلام بالزيغ والضلال والعماله فهذه والله الذي لا اله غيره علامه واضحه على خطا هذا المنهج مهما ادعى اصحابه ومهما ذكروا من الايات والاحاديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون بقول خير البريه واذا كانت هذه هي منزله الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله عند هؤلاء فما بالك بغيره من اهل العلم نوجه نداءا لكل شاب ولكل مسلم يشعر بشيء من التردد او محاوله التسويق لهذه الافعال الماشينه ويجد احيانا في صدره شيئا من تبرير مثل هذه الافعال والربط بينها وبين المظالم التي تعيشها سائر الامه وهو ربط صحيح لكنه لا يسوغ فنقول اياك اياك والتساهل في الدخول في هذا النفق هذا النفق ليس فيه اتجاهان هو اتجاه واحد ولا مكان فيه للاستدارة ويمنع فيه الرجوع الى الخلف في الغالب والمهتدي من هداه الله ولا يظن احد بنفسه ذكاءا وغيره وايمانا ومنزله في الدين لم يصل اليها كل علماء الامه وصالحوها ونعوذ بالله من الكبر والغرور ونسال الله عز وجل ان يرزقنا التواضع في ذات الله وان يرزقنا الصدق في الرضا والغضب وصدق الذي قال لان تكون ذنبا في الحق خير من ان تكون راسا في الباطل قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِى أم ۖ أَمَّن لَّا يَهْدِى إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون كيف يعبد المسلمون ربهم اذا فقدوا الامن كيف يقيم الناس حياتهم وهم مترقبون خائفون صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها انه يجب على المسلمين في هذه البلاد ان يتقوا الله عز وجل وان يعرفوا نعمه الله عليهم وان التلاعب بامن هذه البلاد لامر يستحق الانكار وبقوه ويجب على المجتمع ان ينكر ويندد بكل عمل يخل بامن هذه البلاد لم نكن نتوقع ان يفتح في بلادنا هذا الباب المشؤوم باب التفجيرات واثاره الرعب والخوف والشغب بين الامنين هل يتردد مسلم في انكار مثل هذه الحوادث الغريبه دماء انتراق بدون حق واموال تتلف وترويع للامنين وفتح لباب شر مستطير من المستفيد من مثل هذه الاحداث وما علاقه هذه الاحداث بالجهاد في سبيل الله لقد جاء الاسلام بحفظ اشياء خمسه يسميها العلماء بالضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال وكل هذه الامور الخمسه جاء فيها ايات واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قيمتها وكيف ان الشريعه جاءت لحفظها ومثل هذه التفجيرات فيها انتهاك لهذه الامور التي جاءت الشريعه بصيانتها قد يجد بعض المسلمين نوعا من التعاطف مع مثل هذه الاعمال بحجه انها رده فعل تجاه بعض الامور المنكره من قبل اعداء الله هذا التعاطف مرفوض شرعا وعقلا قد يقول قائل لعل نية الفاعلين حسنة وهم مجتهدون وهذا مرفوض أيضا رفضا قاطعا هذه الأمور الخطيرة التي تعبث بأمن بلد مسلم ليست محلا لاجتهادات من قبل أحد لا يملك حق الاجتهاد من الذي يفتي من أهل الفتوى في مثل هذه الأعمال فرق بين مجموعة ان يجتهد مجتهد في امر يضر نفسه فقط وبين ان يجتهد في امر يروح ضحيته نفوس واموال معصومه ولا يستفيد من هذه الاحداث وهذه الاعمال الا اعداء الله الظاهرون والباطنون والله لو افترضنا ان احدا من المنتسبين الى العلم المؤهلين للفتوى في مثل هذه المسائل العظيمه لو افتراضنا افتراضا انه افتى بجواز مثل هذه الاعمال مجرد افتراض والله لو وجد افتراضا لما جاز لاحد ان ياخذ بمثل هذه الفتوى في مقابل الجم الغفير من اهل العلم الراسخين في العلم الذين يخشون على هذه الامه ويخافون على مكتسباتها ومقدراتها فكيف اذا كان المفتون في مثل هذه المسائل هم من اصحاب الغلو الذين لا يحسنون معرفه الادله الشرعيه ولا القواعد الشرعيه يقول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم علينا ايها الاخوه في مثل هذه المسائل ان نرجع الامر الى اهله علينا جميعا ان نسعى في معالجه هذه المشاكل وبالاسلوب الشرعي وبالحكمه بعيدا عن الاساليب الفجّه التي تحدث ردود افعال غير حميده بل ان بعض الاساليب في علاج مثل هذه الظواهر قد تزيد التعاطف مع مثل هذه الاعمال لا سيما اذا علمنا ان الذين يقومون بمثل هذه الاعمال يضحون بانفسهم هكذا يفهمون يضحون بأنفسهم في سبيل فكرتهم فهم قنابل موقوتة لا يدرى متى ستنفجر وأين ستنفجر فواجب على أهل العلم بيان ما أوجبه الله عليهم من النصف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة لعموم الأمة ومن الأمة هؤلاء مناصحتهم بالتي هي أحسن وبالأدلة الشرعية وبيان المنصف أحكام مثل هذه المسائل العظيمة بالأسلوب الشرعي ويجب على العلماء الربانيين أن يبينوا معنى الوسطية ومعنى الاعتدال حسب المفهوم الشرعي ومن خلال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمام الاعتدال وإمام التوسط عليه الصلاة والسلام ويجب أن نفوت الفرصة على العلمانيين والمستغربين الذين يريدون أن يجعلوا أنفسهم مفهومين هم المعتدلين ويوزعوا تهمه التطرف على من يشاؤون ليخرجوا ما تكنه صدورهم من بغض للدين واهله هؤلاء تفضحهم اقوالهم ومقالاتهم قال الله تعالى ولونشاؤ لا اريناكهم فلعرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم هؤلاء يستغلون الحدث لالصاق التهم بمن يشاءون دون خوف من الله وقد استهدف كثير منهم علماء هذه البلاد ومناهج التعليم فيها وتجرأ بعضهم باتهام المؤسسات الدينيه بتهم باطله ومقالات فاجره حتى ضاق احدهم بوجود مؤسسات دعويه هي جزء من نظام هذه الدوله وقال ان الدعوه تحاصرنا من كل مكان لو قال ان وباء يحاصرنا الدعوه الدعوه تحاصرنا من كل مكان انظروا الى العباره يا عباد الله كيف يخرج الله ما في قلوب هؤلاء ونحن نقول لهؤلاء الدجالين الذين يريدون ان يجعلوا فريق الاصلاح كلهم في قفص الاتهام نقول لهم اوف لكم ولما تقولون ولما تكتبون وسيفضحكم الله عاجلا او آجلا بل إننا نقول وبكل نصح إن هؤلاء المتطرفين المبغضين للدين والدعوة والإصلاح هم من أسباب نشوء بعض الأفكار المتطرفة التي أدخلت التفجيرات في قاموس الجهاد على هذه الكيفية وعلى هؤلاء إن كانوا صادقين في خوفهم على أمن هذه البلاد ووحدتها أن يوقنوا ان محاربه الدعوه الى الله ومحاربه الاصلاح لا يزيد الامر الا سوءا وفسادا واذا كانوا صادقين في حفظ وحده هذه البلاد عليهم ان يوقفوا نباحهم على قوافل الخير التي تنطلق من خلال مؤسسات الدوله كوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد وكال رئاسه العامه لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات الاسلاميه وغيرها من المؤسسات التي تفخر بها الدوله في الداخل والخارج وعلى كل متمسك بهذا الدين ممارس للشعائر الظاهره والباطنه ان يزيد ثباتا وعزه فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عليه ان يزداد قناعه ان الله عز وجل يقول فام مَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَفُنَّ نَسْفَيَمْكُثُ فِي الْأَمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْجَمِيعُ أَنَّ الْمُتَذَرِّرَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْقَبِيحِ هُمْ الْمُتَكَلِّمُونَ أَنْفُسُهُمْ لَا سِيَّمَا أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي الشَّرِيعَةِ وَاضِح وضوح الشمس في رابعه النهار قال الله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم يقول استهزئوا إن الله مخرج ما تحدرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين قال اهل التفسير قال رجل من المنافقين في غزوه تبوك ما ارى قراءنا انظروا قال قراءنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذبنا ال سنه واجبننا عند اللقاء فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب فقال له عليه الصلاه والسلام اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين وهو يردد الاعتذار ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقرا عليه هذه الايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالناس واقبل الناس عذرا للناس ومع ذلك كله لم يقبل عذر المستهزئ ولم يلتفت لحجته لماذا لان الامر خطير والسماح لهذه الاوبئه ان تنتشر في المجتمع المسلم ان هذا كله كفيل باحداث فتن عظيمه هذا هو الحاصل حقيقه اليوم ان هؤلاء المتطرفين الغلاة من الكتاب والاعلاميين من اكبر اسباب الغلو المضاد الذي يتبنى اصحابه التفجير والتكثير بغير حق ولسنا بصدد ذكر اسباب الغلو في الدين ولكننا نبين حكمه الله عز وجل لما حكم على هؤلاء الساخرين بشعائر الاسلام بالكفر والردة عن الاسلام لماذا لان وجودهم في المجتمع المسلم اشد خطرا على اهله من الامراض الفتاكه كالايض وسارس وغيرهما يقول ابن قدامه رحمه الله تعالى من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا او جادا وكذلك يكفر من استهزأ بالله او باياته او برسله او بكتبه ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمان وفي كتاب التوحيد الذي يفترض ان هذه النابته الخبيثه قد درست في مناهج هذه البلاد المباركه التي لم تسلم ايضا من سخريتهم واستهزاءهم قال الامام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول اي فقد كفر ولما عدد نواقض الاسلام العشرة عد الاستهزاء احدها وقد يقول قائل هؤلاء لم يستهزئوا صراحة بالقران ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالدين فالجواب ارجعوا الى قصه نزول ايات التوبه تجدون ان الذين كفرهم الله استهزؤوا بالقراء ومثلهم اليوم المستهزئون بالعلماء ورجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتمسكين بدينهم القابضين عليه في زمن الشهوات والفتن ولو اخذنا مثالا واحدا وهو اللحيه لا يجادل مسلم سواء كان ملتحيا او غير ملتحي سواء كان ممتثلا لامر النبي صلى الله عليه وسلم او غير ممتثل لا يجادل انها شعيره من شعائر الاسلام وانها شعيره لرسولنا صلى الله عليه وسلم وانها سمت وهدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يجادل في هذا احد فالاستهزاء بها بعد ان اجمعت الامه على انها شعار لرسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يعني هذا قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون اسباب الاستهزاء كثيره لكن من اهمها وابرزها خاصه لدى هؤلاء الكتاب والاعلاميين هو بغض الصالحين والنقمه عليهم لماذا لانهم يقفون في وجه المفسدين ويعكرون صفو باطلهم ويحولون بينهم وبين البهيميه التي يسعون اليها وطالما تناجا هؤلاء المجرمون فيما بينهم بقولهم مثلا نحن لا نرتاح الا اذا خرجنا خارج هذه البلاد فهناك لا هيئه ولا متطرفون نعم ان سلف هؤلاء الفجره هم قوم لوط اللوطيه الذين قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون الله اكبر الجريمه هي الطهر عند هؤلاء المنتكسين وقد يكون الدافع لبعضهم الضحك واضحاك الاخرين لا سيما الذين يرسمون الرسوم المضحكه او يريد التقليد لغيره او الطمع في دنيا او غير ذلك او الجهل وكل هذه الاسباب ظلمات بعضها فوق بعض والامثله كثيره جدا خاصه في بعض الصحف التي سقطت مصداقيتها لدى الشرفاء من الناس وعرف مجتمعنا المسلم انها صحف ضرار وصحف ارجاف وهدم هدم لوحده هذه البلاد فنسال الله تعالى ان يقطع دابر هذه الصحف ونحن من هذا المنبر ندعو كل من وقع في شيء من السخريه او الاستهزاء بالدين او اهله او شعائره ندعوهم للتوبه الى الله لا سيما وقد عرفنا حكمه وان عمله كفر صريح كما نص الله جل وعلا على ذلك في القران وقد توعد الله هؤلاء بقوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لا نوم الله في الدنيا والاخره واعد لهم ماذابا مهينا ان المستهزئين بالمؤمنين وبشرائع الاسلام والله لا يضرون الا انفسهم وحين تكشف السرائر وتنشر الصحائف سيندم هؤلاء ولا ينفعهم الندم قال الله تعالى وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقال تعالى 111. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 112. وإذا مروا بهم يتغامزون 113. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين 111. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 112. وما أرسلوا عليهم حافظين 113. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ما موقف المجتمع المسلم من هؤلاء ما موقفنا من هذه النابتة أولا يجب الصبر على أذاهم تجاوز كلام هؤلاء الساقطين أمر مطلوب والتوكل على الله وحده ولنعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل يدافع عن دينه ثانيا أن نخوفهم بالله جل وعلا وبعاقبة عملهم في الدنيا والآخرة وما سمعنا ايها الاخوه من الايات امر موجود في القران وهؤلاء ينتسبون الى الاسلام فاين هم عن هذا ولماذا لا يمارس معهم الوعظ والتخويف بالله جل وعلا وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه ثالثا على كل من شرفه الله بالهدى والسمت الإسلامي والتشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم خاصة في أمر اللحية التي أقسمت عائشة رضي الله عنها بأن الله جل وعلا جمل الرجال بها نقول لهم لا تهنوا ولا تحزنوا يجب علينا أن لا نستفز من قبل هؤلاء الصعاليك والطراطير الذين تسنموا أماكن لا يستحقونها وهذا والله من أشراط الساعف والله انه لمن اشراط الساعه ان يكتب هؤلاء موجهين للامه وهم بحاجه لان يعلموا مبادئ الاسلام رابعا ما يحصل من قبل هؤلاء فيه فوائد حيث انه بلاء للمؤمنين وهدكن لاستار المنافقين وهؤلاء بكتاباتهم وبكلامهم اظهروا نفاقهم وخبثهم فانفضحوا عند سائر الامه التي يجب ان تعرف عدوها من صديقها خامسا يجب عدم موالاه هؤلاء الساخرين فالحذر الحذر من مدحهم او الضحك من رسوماتهم او الثناء عليهم او التماس الاعذار لهم بل يجب الاعراض عنهم وعدم مجالستهم قال الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَادِسًا يَجِبُ الصَّدُّ بِالْحَقِّ وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُنْحَرِفِينَ وَهَذَا مِنَ الْجِهَادِ بِالْكَلِمَةِ وَالْجِهَادِ بِالْبَيَانِ بِالرِّسَالَةِ إِلَى كُلِّ الْمُجْتَمَعِ ابْتِدَاءً بِوُلَاةِ أَمْرِ هَذِهِ الْبِلَادِ الرِّسَالَةُ الْأُولَى لِوُلَاةِ أَمْرِنَا نقول لهم من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم فكلما اخذتم منهج الله بقوه وكلما اظهرتم شعائر الله وبحثتم عن رضا الله وحده فانتم موعودون بالامن ان الله عز وجل ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثه يعد بتبديل الخوف امنا بشرط واضح يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمزيد من نشر الخير والبر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نريد مزيدا من العدل ومزيدا من محاربه الفساد بكل الوانه واصنافه اقطعوا الطريق على من يتمنى ان يرى اليوم الذي تعم فيه الفوضى بلادنا اقطعوا الطريق على من يسخرون من الشريعه التي هي شعاركم ويعدون اسيادهم بالديمقراطيه الامريكيه اسكتوا هذه الالسنه واكسروا تلك الاقلام الحاقده المثيره للفتنه ضعوا ايديكم بايدي المخلصين من ابناء هذا الوطن من علماء ربانيين ومسؤولين وموظفين يخافون ربهم قبل ان يخافوا من اي احد نسال الله عز وجل ان يوفق ولاة امرنا لما يحبه ويرضاه وان يهديهم صراطه المستقيم وان يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه وان يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه انه سميع قريب اما الرساله الثانيه فهي الى العلماء والى طلبه العلم نقول لهم ان عليكم اليوم مسؤوليه عظيمه تجاه دينكم ووطنكم وامنكم انت تكلمتم او سكتتم يجب ان يكون الباعث على ذلك هو رضا الله عز وجل ومتى سيبين العالم وطالب العلم اذا لم يبين الان نعم لا بد من البيان الواضح ان هذا العمل جبان وقبيح وشنيع لا تعطوا الفرصه يا اهل العلم لا تعطوا الفرصه لجاهل او احمق او مفتون لينتقي من كلماتكم ما يبرر به هذه الجريمه هذا منكر عظيم يجب انكاره بكل وسيله حذروا وانصحوا من يفكرون بهذه العقليات صحوهم ان يرجعوا الى الله وان يخافوا من سوء الخاتمه اي استشهاد يتحدثون عنه واي جهاد يفقهه هؤلاء يا اهل العلم لتكن كلماتكم ومواقفكم معبره عن الشريعه التي شرفكم الله بها انصحوا للجميع كونوا صادقين ناصحين مع الوله ومع المصيب ومع المخطئ قوموا بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الشرعي الذي يراعي المصالح والمفاسد ويحفظ للناس دينهم وامانهم ودماءهم واعراضهم واموالهم اما الرساله الثالثه فهي لرجال الامن الرساله لرجال الامن باختصار نقول لهم لا شك انكم مستهدفون بشكل واضح ولكن احفظوا الله يحفظكم احفظوا الله تجدوه تجاهكم إذا سألتم فاسألوا الله وإذا استعنتم فاستعينوا بالله ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم والله لن يحفظك يا أخي مثل أن تعتصم بالله وأنت خاف الله عز وجل لن يحميك بإذن الله أحد منكم مثل ان يحميك ايمانك بالله العظيم الرساله الرابعه الى المصطادين في الماء العكر الى الذين يظهرون الاسى من الحدث وقلوبهم تضحك فرحا الى الباحثين عن الخلاص من عقده الدين الى المفسدين في الارض من المنافقين وغيرهم نحذركم من ان تجعلوا هذا الحدث وامثاله بطاقه عبور الى حدود الله فانه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ان الله لن يصلح عملكم ان الله لا يصلح عمل المفسدين وانتم مفسدون في الارض توبوا الى الله من التطاول على الشريعه واهلها ولا تتاجروا بجراحات بلدنا لتحصلوا مكاسب رخيصه وعروضا عاجله زائله فما عند الله ابقى وهو خير الرساله الخامسه الى الذين يمارسون الاجرام والفساد في الارض الى اليائسين القانطين من رحمه الله الى من اسودت الدنيا في اعينهم فارادوا ان ينقلوا هذا السواد الى كل شيء نقول لهم اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في دينكم لقد اساتم الى الدين والى انفسكم والى وطنكم وتضرر منكم سائر المسلمين والله لقد تضرر منكم المجاهدون الصادقون لقد نفرتم عموما الناس من اسم الجهاد وفتحتم الباب لكل اعداء الدين والمله وصرتم ذريعه للطعن في الاسلام واهله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لقد استهنتم بالعلماء واستهنتم بالدماء الرساله السادسه الى كل من تضرر بفعل هؤلاء واذكر الاخوه اذا كان عندك شعور بالاسى فاي شعور تحمله تلك الاسره التي فقدت اباها باي حق باي حق يقتل مسلم يخدم وطنه يخدم دينه يقتل لماذا تحت اي دين واي منطق يقتل مثله هذا اي اسى تحمله اسرته الى كل من تضرر بفعل هؤلاء الى من فقد حبيبا او اصيب او تضرر فنقول اصبروا واحتسبوا هذا ابتلاء من الله ليس لكم الا الصبر والاحتساب وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب واخيرا فعلى جميع فئات المجتمع حكاما ومحكومين يقول الله تعالى الا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون يجب علينا جميعا التوبه والتذكر وان نحرص على جمع الكلمه متى اجتمعنا على ديننا ولو حصل بعض التقصير فلا يقدر علينا احد لا من الداخل ولا من الخارج ويجب ان تكون اقوالنا وافعالنا وردود افعالنا حسب ما يرضي ربنا وتمليه علينا شريعتنا المتخره يجب التعاون على اطفاء هذه الفتنه قدر الامكان يجب ان نتعاون قدر الامكان كل بحسبه لان هذه فتنه تطول القريب والبعيد ولا يسلم منها احد اللهم انا نسالك ان تهدي ضال المسلمين وان ترد هؤلاء الشباب الى الحق وان تكفيهم شياطين الانس والجن اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اولو الالباب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أصلح أحوال الأمة الإسلامية في كل مكان اللهم اهد ظال لهم وانصر مجاهدهم وثبت مؤمنهم وارفع الظلم عن المظلومين منهم اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المعتدين والنصارى المتسلطين اللهم كف شرهم عن المسلمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاته امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين